يا عذراء يا أمي يا غني عليا بحبك يا أمي بحبة ويا يا يا أمي يا أمي يا يا يا بحبك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 شیطان يا عدره يا امی یا یا امی ویا يا عدره يا امی یا يا, يا, يا عدره يا امی